وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ سِلْسَبِيلًا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قلوب لا بِهَا وَلَهُمْ لَهُمْ كُلُّ مَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَن نَّعْمَلُنَّ لَهُمْ إِلَّا نُضَيِّقُرُ بِهَا وَلَهُمْ أَذَارٌ لَّا يَتَنَاهُونَ بها, بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضل الأنعاب بلهم أضل أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يهدون في اسمائه وذروا الذين يهدون سيجزون ما كانوا يعملون سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْدِلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا مَسِيحًا يَهْدُونَ والذين كذبوا بآياتنا سنستبرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا سنستبرجهم من, من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي ان كيد متم ان كيد متم اولم يتفكروا اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جن إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِيمَا لَفَتَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَوَلَمْ يَكُنْ يَوْمٌ فِي مَلَكُوتِهِ أَنَا وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَحْدًا عَسَى وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُون قَدْ قُتِرَ تَاوَدُّ حَجُّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ من ويذرهم في طغيانهم يعمهون ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن قُل إِنَّ مَا عِلْمُهُ عِندَ رَبِّي قُل إِنَّمَا عِلْمُهُ عِندَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ سُقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً وَنُنَكَّكَ أَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا يَسْأَلُونَكَ أَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا